شبكة الذكر الحكيم تقدم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون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 فلا يستطيعون توصيه ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عدو مبين وَأَنْ يَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقيم. ولقد أَضَلَّ مِنكُمُ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ يَسْلَمُهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ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 أو لم يروا أننا خلقنا لهم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 وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون